ان الله سميع بصير لم تر ان الله هذا في الليل وسخر الشمس وَسَخَّرَ جَمْسًا وَقَمَرَ كُلَّهُ إِنْ جِئْنَ إِلَى إِنْجِيلِ مُصَمَّمًا وَإِنْ أعملون خبيث ذلك بأن الله هو الحق الله هو العلي الكبير ما خلقكم إِنَّ لَكَ نَفْسًا وَاحِدًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ الشَّمْسَ وَزَخَّرَ الشمس وَالْخَمَرَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهِ يُولِجُ الليل فِي كل يجري كل يجري اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ <تصفيق> ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ غَوْرٌ حَكِيمٌ One بِأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ وَأَنَّ مَا درق الله العلي العظيم